هُمُ النَّازِمُ الشَّائِمُ بِنَمِيمٍ مَنَعَ الْخَيْرَ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ عُتُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ إِنْ كَانَ ذَامِلٌ وَبَنِينٌ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُ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 بلَلْ نحْنُ مَحون قالَا أَسَتُهُمْ أَلَْ أَقَُّكُمْ لَْلَ تُسَّحون قالَا سُ بِبحانَ رَبِّنَا إِا كَُّ وَالِمين فَأَقُبَ لَ بَعْضُهُم عَ بَعضةَ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 أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ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 فاجتباه ربه فجعله مِنَ الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر